الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه وأشهد وحده وأشهد ونبينا ورسوله وسلم وبارك أن أن شريك إله الله له عبده اللهم سيدنا محمدا محمد نبيك لا إلا لا صلي على وعلى آ ل ه وصحبه ومن سار على هديه إ ل ى يوم الدين أ م اما بعد فأهلا و ر ح ب بعد ك كتاب م المتجدد في تفسير لقائنا حول الله ز وجل وكنا ق تكلمنا تفسير التكوير تعالى وتوفيقه تفسير المحاضرة الماضية اليوم الله عن ونبدأ بعون في في صورة صورة ا ا ا ل ن ف ط س و ر ة ا ل ك ر ي م ة صورة م ك ي ة نزلت ب م ك ة قبل ه ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و آ ي ت ه ا تسع عشره ا ي ة نزلت بعد س و ر ة النازعات جاءت هذه ا ل س و ر ة ا ليتمم ك ر م ة ل ي المولى عز وجل ما ابتداه في ا ل س و ر ة ا ل س ا ب ق ة وهي س و ر ة التكوير التي تتحدث عن بعض اهوال يوم ا ل ق ي ا م ة وما يحدث فيه من امور ع ظ ي م ة فقد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من سره أ و من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ة ر أ ي عين ف ل ي ق ر أ ب ص و ر ة التكوير وإذا السماء, واذا السماء انشقت لماذا ل أ ن ه ا تتحدث عن ا ل أ ه و ا ل التي تقع في هذا اليوم العظيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في ا ل س و ر ة ا ل م ا ض ي ة ان الشمس تصبح ك ا ل ع م ا م ة وان النجوم تتساقط وان البحار تصبح بحرا واحدا و أ ن الوحوش تجمع في مكان واحد و أ ن ا ل إ ن س ا ن يهمل اعز ما يملك من ماله و أ ن ا ل م و ؤ و د ة وهي ا ل ط ف ل ة ا ل ص غ ي ر ة التي قتلت ب أ ي ذنب قتلت و أ ن ا ل إ ن س ا ن يحضره في هذا اليوم كل ما قدم في حياته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير م ح ض ر ة كل هذه ا ل أ م و ر التي تحدث في هذا اليوم العظيم يحدث مثلها من انشقاق السماء تكملة, تكملة ابتدأه في فيفتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة لما الماضية الله وجل السورة الله السورة بقوله سبحانه هذه عز في إ ذ ا السماء انفطرت ومعنى انفطرت أ ي انشقت فهناك أ خ ب ر المولى عز وجل عن ز وجل ع زوال السماء إ ذ ا السماء إيه؟ كشطت يعني أ ز ي ل ت وهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أ ن السماء تنشق فتنزل منها ا ل م ل ا ئ ك ة لتشهد هذا الموقف المهيب وهو يوم ا ا ل ح س فقد سماه الله عز وجل في كتابه عز وجل ب أ س م ا ء م ت ع د د ة بالواقعه و ا ل ط ا م ة و ا ل ص ا خ ة ويوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل ق ا ر ع ة والحاقه أ س م ا ء متعدده ان دل ف إ ن م ا يدل على عظم الايه المسمى وما يحدث فيه من أ م و ر ع ظ ي م ة ج س ي م ة فمهما فكر ا ل إ ن س ا ن وذهب عقله كل مذهب في أ ن يتخيل هذا اليوم العظيم وما يقع فيه من أ ه و ا ل فما يحدث فيه فهو أ ع ظ م و أ ش د مهما بالغ ا ل إ ن س ا ن في تخيله وعقل ا ل إ ن س ا ن قاصر بطبيعته شف النفس فيه في مهما مذهب عظم اليوم وتذهب هذا وتبالغ تتخيل أنت وتتوقع النفس فيه وتذهب كل مذهب في عظم هذا اليوم فما يحدث فيه إ ن م ا هو أ ع ظ م مما يتخيله ا ل إ ن س ا ن فهنا يخبر الله عز وجل بانشقاق السماء لنزول ا ل م ل ا ئ ك ة كما ذكر المفسرون لنزول ا ل م ل ا ئ ك ة فيه لحضور هذا الموقف المهيب ثم يعقبه الله سبحانه وتعالى بقوله و إ ذ ا الكواكب انتثرت يحدث في هذا اليوم تساقط لي تساقط النجوم يعني اذا ر أ ى الانسان مثلا ع م ا ر ة ش ا ه ق ة تنهار على الارض فربما لا يتحمل ان ينظر الى مثل هذا المنظر ويصفه في نفسه بانه موقف عصيب رهيب ولكن ما بالك اذا تساقطت النجوم مع عظمها و ك ف ر ت ه ا واذا انشقت السماء واذا إ ن ف ت ح ت البحار على بعضها البعض و أ ص ب ح ت بحرا واحدا ف إ ن دل هذا ف إ ن م ا يدل على عظم و ش د ة ما يقع في هذا اليوم العظيم إ ب واذا الكواكب انتثرت ك ل م ة انتثرت ديه يعني إيه؟ تساقطت سقطت من السماء و إ ذ ا البحار فجرت البحار ديه تشوف رغم ما بينها من سدود ع ظ ي م ة إ ل ا أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة جميعها تصير بحر ا و ا ح د ا م م ت ل ئ ه بالماء ا ن ظ ر و الى إ ق د ر ة ا ل ل ه ع ز و ج ل في البرزه برزه و هو خ ي ط ر ف ي ع ض ر بين ب المال ء ا م ا ل ح والماء ا ل ع ذ ب فقال الله عزوجل في وصفه بينهما ب ر ز خ ني لا ي ب ر ي لا ي ب ر ي ا ل ع ذ ب على المال ح والمال ل ح ع ل ى ا ل ع ذ ب هذا ب إ ي ه ب ق د ر ة الله سبحانه وتعالى و إ ل ا لو كان هذا من صنع البشر فمهما كان بينه من سدود لتاكلت مع ا ل أ ز م ا ن وبغى أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ولكن هذا ب ق د ر ة الله سبحانه وتعالى لا يبغيان أو اختلاط أحدهما بالآخر دليل على إيه؟ على قيام الساعة دليل على فهذه البحار مع اتساعها وعظمتها تصير بحرا واحدا ممتلئا بالماء ثم يجف ب ا ر ا د ة الله عز وجل ثم يصبح هذه البحار رغم اتساعها تصبح مضمره أ و م ش ت ع ل ة بالنيران لماذا؟ لعذاب م ا ا ذ ل الكافرين والعصاه في هذا اليوم العظيم يبقى اول شيء تشقق السماء ثم تساقط النجوم من السماء على ا ل أ ر ض ثم تصير البحار بحرا واحدا ممتلئا بالماء ثم تجف وبعدها تنشق القبور و إ ذ ا القبور بعثرت يعني أ خ ر ج ت ما فيها من أ ج س ا د وهو البعث لماذا للثواب والعقاب الذي أ خ ب ر الله سبحانه وتعالى به على لسان من على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم علمت نفس ما قدمت واخر دا جواب إ ذ ا طيب ما الذي أ ف ا د ه تكرار إ ذ ا هنا ي ب ق ى عندك إ ذ ا السماء و إ ذ ا الكواكب و إ ذ ا البحار و إ ذ ا القبور إ ي ه اللي أ ف ا د و ا التكرار هنا حد ك ن ل عنده أ ي معلومه لا ل أ ف د ت ك ر ا ر ه ن ا إيه ت ك ر ا ر إذا ت هذا و تهويل ي تهويل يقع في ل ه ما اليوم من أ ه و ا ل ع ظ ي م ة م ت ع د د ة إ ذ ا أ ف ا د ت إ ذ ا هنا ت ك ر ا ر إ ذ ا هنا ت ه و ي ل ما يقع من أ ه و ا ل ع ظ ي م ة في هذا اليوم العظيم علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت في هذا الموقف عندما تتطاير الصحف ويصل كل إ ن س ا ن صحيفته التي كتب فيها ما فعله في د ن ي ا ف إ ذ ا كان من أ ه ل الصلاح ومن أ ه ل اليمين فهو يتاباها بذلك ويقول ها ام اقراوا ي ا أما ل كتابيه ا ن لم يعملوا لهذا اليوم فإنه ي ق ويتمنى ل ا ل ي ن ي ل أوت أدري ولم و كتابيا ت ما حسابيا م لو أنه ثانية ليتها لم ويقول مرة يبعث يا كان ت الموت ق ا ض ي ة ت ن ى ل كان ا ل م و في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى م و ت ة و ا ح د ة ولا يحيا بعدها أ ب د ا لسوء ما وجد من عمله ا ل س ي ء ففي هذا اليوم هذا قدمه ما الإنسان كل سواء كان خيرا أ و كان شرا ف إ ن ه يجده في هذا اليوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه ايه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق الغريب ا ل إ ن س ا ن بقوله يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم نداء من الله عز وجل فلماذا لم يخاطب الله سبحانه و ت عباده ا ل ى ع مثلا بقوله يا بني آ د م أ و يا معشر ا ل إ ن س لماذا نادى الله سبحانه وتعالى وخاطب بقول ه ا ل إ ن س ا ن له اختار الإنسان تكريما له وتعظيما لشأنه لمخدار الإنسان والمكانة التي وضعه الله سبحانه وتعالى وضعه سبحانه اختار تكريما وتعظيما بيان فباي ي ه فهو الله المخلوقات أكرم عند س ح ن ه وتعالى ف ب أ شيء كرم الله ا ل إ ن س ا ن بعقله ف إ ذ ا أ ع م ل ا ل إ ن س ا ن عقله و ت ت ب ر في هذا الكون كما أ م ر الله سبحانه وتعالى واتبع رسول ه صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه يصل بنفسه إ ل ى د ر ج ة تساوي د ر ج ة ا ل م ل ا ئ ك ة بل تصل إ ل ى د ر ج ة أ ع ل ى من د ر ج ة ا ل م ل ا ئ ك ة د لو اعمل عقله ونفذ تعليمات الله سبحانه وتعالى كما أ م ر ه ا ل رسول صلى الله عليه وسلم طيب إ ذ ا ساق ا ل إ ن س ا ن وراء شهواته واتبع الشهوات فانه يصل بنفسه يحط من قدر نفسه حتى يصل إ ل ى م ك ا ن ة ا ل ب ه ي م ة بل إ ل ى م ك ا ن ة أ و ض ع من مكانه ة ا ل ب ي م ة شوف البهيمه إ ن ن س ا الكافر والعياذ ا ل ل عندما ع عذاب ا الله في الآخرة ي في ن ف ا ا وماذا يتمنى؟ يقول يا ليتني كنت ترابة لما يرى عندما ا ذ يقول يتمنى يقول ليتني يرى يجمع ل ل كنت عز وجل الحيوان و يحاسبهم فيقتص للجماء, للجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا فيتمنى الكافر أ و ا ل إ ن س ا ن العاصي لو أ ن ه حيوانا ثم ي ق و ل إ ل ى ما الت إ ل ي ه هذه الحيوانات ف ا ل إ ن س ا ن بعقله يستطيع أ ن يرقى بنفسه إ ل ى د ر ج ة ا ل م ل ا ئ ك ة و يستطيع أ ن يحط من قدر نفسه حتى يصل إ ل ى د ر ج ة اخس من د ر ج ة اليه الحيوان ي ب ق اختار الله عز وجل هذا الخطاب ب ا ل إ ن س ا ن تكريما لله للانسان ماذا قال الله في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء ولقد كرمنا من بني ادم وحمناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من ممن ه خلقنا تفضيل بين الله عز وجل مكانه ا ل إ ن س ا ن ولكن انظروا عندما قال الله عز وجل ل ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم استفهام أ و تعجب رغم ما ساقه الله عز وجل لك وبين لك من ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة و ا ل أ ه و ا ل ا ل ج س ي م ة التي تحدث في ا ل آ خ ر ة ورغم بيانه سبحانه وتعالى لك من إ ظ ه ا ر النعم التي أنعم الله بها عليك أنعم ورغم ذلك تقابل النعم بالمعاصي والكفر ما غرك بربك الكريم فيمكن أ ن يكون هذا تعجب على سبيل التعجب أ و على سبيل ليه؟ الاستفهام و ا ل إ ن ك ا ر من هذا الفعل الذي يصدر من ا ل إ ن س ا ن رغم ما ساقه الله إ ل ي ه من النعم فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ق ر أ هذه ا ل آ ي ة ماذا قال ق ا ل غره ه ج ل ه ا غره الجهل و ك ذ ل ك ق ا ل عمر رضي ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ن ه ذ ا ر الامر ن ا يقول ظ ان ل ل م ف س ه و ج ه ل و م ن ك ر للنعم التي أنعم الله ت ي انعم ل سبحانه وتعالى به يبا بربك عليه ايها يسأله الانسان الكريم ولكن لسائل يا ما ان غرك و يقول لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الاسم دون غيره ا لماذا ل ل ي هو ا ك ر دي ل م لم يستعمل مثلا يا ايها الانسان ما غرك بربك العظيم او بربك القادر لماذا اختار الله عز وجل هذا الاسم من اسمائه الحسنى دون غيره هم؟ هم؟ ليه؟ يعني جذير ب ايليق ل ل إ ن ن س ا ا ذ أنعم ا ل وتعالى ل ه سبحانه ع ه فهو بالنعم الكثيرة فهو الكريم ي أ ا الكرم ا ب ل ل من هذا عز والمعصية وجل بالكفران أياليخ ه هل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن د ا ا ل إ ن س ا ن مثلا إ ذ ا أ ز د ي ت إ ل ي ه معروفا ثم قابل المعروف ب ا ل إ س ا ء ة ف ب أ ي شيء تصفه ب أ ن ه منكر الجميل وما هي وسع ا ل إ ن س ا ن إ ي ه اللي في وسع ا ل إ ن س ا ن أ ن يقدمه ل أ خ ي ه ا ل إ ن س ا ن مهما كان ت التفضل منك يعني هتقدم له إ ي ه ه ي ك و ن شيء بسيطه هي اما ب ا ل ن س ب ة لنعم الله سبحانه وتعالى انظروا ماذا قال الله عز وجل و إ ن ت ع د و ا نعمت الله لا ت ر ج نعم ك ث ي ر ة ع د ي د ة ف إ ن س ا ن يحاسب وضع عمل ستون س ن ة ستون سنه, ستين سنة. عمل س ت ي ن س ن ة في ك ف ة و ن ع م ة البصر في ك ف ة و ا ح د ة فمالت ن ع م ة البصر ب بعباد س ت ي ن س ن ة ف ا ل إ ن س ا ن مهما كان طائعا لله ويظن في نفسه أ ن طاعته هي التي ستدخله ا ل ج ن ة فهو مخطئ ل أ ن الله سبحانه وتعالى يدخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ج ن ة به بفضله ر ح م ت ه و ب لا ل ل بعدله وبين صلى الله عليه وسلم أ ن ه لن يدخل أ ح د ا ا ل ج ن ة بعمله ولكن يدخل ج ن ة بفضل الله عز وجل وبرحمته ه أيها الله عنه يا الكريم الفضيل عياد رضي الإنسان ما تعالى ا بن غرك بربك ر ض و ق ا ل لو س أ ل ن ي ربي وقال ما غرك بربك الكريم لقلت غرني ستورك المرخاه على عبادك ستور المرخاه يعني ستر ربنا على عبادك فالله سبحانه وتعالى يستر عباد احد الانسان يتلبس ب ا ل م ع ص ي ة ويدعو ويقول استرني يا رب ل أ ن ت عاصي لله في وقت ارتكاب ا ل م ع ص ي ة ويعد د الله عز وجل ان يسترى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يغفر لذي باته إ ل ا من إ ل ا المجاهرون فمن المجاهرون هو الذي يكشف ستر الله سبحانه وتعالى عليه بمعنى إيه؟ هو وقع في معصيه فسترها الله عز وجل عليه ثم ي أ ت ي ويتحدث أ م ا م الناس ويقول فعلت كذا وكذا وكذا فهذا يكشف ستر الله عليه فكل الناس يغفر الله عز وجل لهم الا المجاهرون الذين يكشفون ستر الله سبحانه وتعالى عليه لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان الكريم غرك بربك يا أيها يشرع ما عز ثم المولى عز وجل في بيان أ و أ ن يعدد على ا ل إ ن س ا ن النعم التي أ ن ع م الله بها عليه فماذا قال الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فنعمه الخلق هذه ن ع م ة ع ظ ي م ة أ ن ع م الله بها على ا ل إ ن س ا ن ثم سواه في ص و ر ة ح س ن ة فجعله يمشي على قدمين. لم يجعله كالحيوان يمشي ل كالحيوان على أ ر ب ع ه او يمشي على بطنه وهذا من أ ع ظ م التكريم لله عز وجل ل ل إ ن س ا ن بعد العقل فسواه بشرا سويا وانظروا خلقه في ص و ر ة ط ي ب ة يعني ما تجد إ ن س ا ن ا عينه أ و س ع من ا ل أ خ ر ى إ ل ا يعني استثناء بسيط ولكن في ع ا م ة الناس أ م و ر م ت ن ا س ق ة فسبحان الذي خلق هذا ا ل إ ن س ا ن في ص و ر ة ط ي ب ة فلا تجد يدا أ ط و ل من ا خ ر ولا تجد رجلا أ ط و ل من ا ل ث ا ن ي ة و إ ل ا ف ا ل إ ن س ا ن متناسق ا ل أ ج ز ا ء فهذا من كمال ق د ر ة الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل على ا ل إ ن س ا ن فشف و المولى عز وجل انظر ماذا يقول يقول الذي خلقك فسواك فعدلك في اي ص و ر ة ما شاء ركب فما ركبه في ص و ر ة حيوان ولا في ص و ر ة كلب ولا في ص و ر ة قرد ولكن صوره في ص و ر ة إ ن س ا ن في ص و ر ة ط ي ب ة فيمكن أن يكون ي ش ب ه ان للأرض و ي م ك أن يكون شبيها ل ل أ م ويمكن أ ن يكون ش ب ي ه ا لجد ل من ن ا ح ي ة ا ل أ ب أو ا ل أ م ولذلك ينظروا ان ا جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ي ق و ل يا رسول الله ر ز ق ت بغلام أ س و د هو بستغرب ي يعني هو أ ب ي ض و ا ل ز و ج ة غيظاء ولكن جاء ا ل ط ف ل على غير المعود ه و غير العد ا جاء أ س و د ما ت ن س ش لما ر ح ل الرسول يقص علي هذا ه ا ل أ م ر هو مش م ع ت ر ض على خ ل ق ه الله على سواد الطفل أ و بياضه ولكن هو ي ش ك في أ م ر ي ما فربما يظن ب ا ل ز و ج ة سو ء ولكن انظروا كيف ك ش ف ا ل ر س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م له ح ق ي ق ة ه ذ ا ا ل أ م ر ق ا ل له هل ع ن د ك م ن إبل ر و ا كيف ي م ك إبل فقال له بلى يا رسول الله فقال له ما لونها فقال إ ي ه حمر لونها أ ح م ر يعني فقال أ ل ي س فيها من أ و ر ق فش كذا جمال كذا م خ ت ل ف ة اللون تجمع بين ا ل ح م ر ة والسواد أ و ا ل ح م ر ة والبياض فقال له نعم يا رسول الله ب ه فقال من أ ي ن جاءت جت منين ديت مدام السمن غالبة أنها عندك حمر فقال يا رسول الله لعله نزعه عرق ممكن يقول احد ابائه وان على كان هذا اللون فجاء على لونه فقال له إ ذ ن ابنك فلعله نزعه عرق فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب منشرح الصدر وعلم أ ن ه ابنه ولكن ربما يكون هذا اللون قد امتد إ ل ي ه من ج د ي د الثالث أ و الرابع أ و الخامس أ و السابع أو او ل ع ا ش ر ه ذ العاشر وإن وهذا أمر أثبته ا ل م في أي صورة ما ا ء ك ك كلا ك ب بل ب ت ذ وان ن د ي ع ه ردع وزجر ك ل ا بل تكذبون بالدين ردع وزجر لمن لمن يكذبون بيوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن المقصود بيوم الدين حتى في آ خ ر ا ل س و ر ة وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالمقصود به هو يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه يوم معلوم حدده الله سبحانه وتعالى ووقته ت ع ا ل ى و ب وقت معين فيقول المولى عز وجل كلا بل تكذبون بالدين يعني بعد هذه النعم ا ل ك ث ي ر ة وبعد هذا الخلق السوي وبعد أ ن ذكر الله سبحانه ا و ت ع لكم ى ل ا ل أ ه و ا ل ا ل ج س ي م ة التي تحدث في هذا اليوم و أ خ ب ر ك م أ ن ما قدمتم وما أ خ ر ت م من ا ل أ ع م ا ل ستجدوه و ر غ م ذلك يكذب ا ل إ ن س ا ن ب ي و م ا ل ق ي ا م ة فصدر الله عز وجل ا ل آ ي ة بالرد وزجر ا ل ل ه ؤ ل ا ء العاصين الكافرين ا ل ذ ي ن عصا و ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم وكفروا بشرع الله كلاب ل تكذبون بدين ا ل و إ ن عليكم لحافظين إ ي ه المقصود بحافظين ل و م ا ل م ل ا ئ ك ة كل إ ن س ا ن فينا موكول به ملكان واحد عن يمينه و ا ل آ خ ر عن يساره لا يفارقا ل إ ن س ا ن إ ل ا في ثلاث مواضع فقط في ساعه ا ل ج ن ا ب ة وفي س ا ع ة الغسل وفي س ا ع ة الغائط ل ذ ل ك ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ن ه ا ك اشياء ي ك ن هناك اشياء ك و ن ن ا ك اشياء ي و ن هناك اشياء ي ن ا ي ا ء يكون هناك اشياء ي ك ا ل ف ي ح د ي ث م ا م ع ش ا ن ه ن ا اشياء هناك اشياء ن ه ا ك ا ن ه ن ا ي ا ء يكون أ ن ي غ ت س ل ف ي ف ض ا ء ف ل ي س ت يكون ش ج ر ة أ و ب ح ا ئ ط أ و بصخرة ف إ ن لم ي ج د ه ذ ه ا ل أ م و ر ي س ت ت ر حتى و ل و ب ن ا ق ا ل ي ا ء ا ك ا ف إ ذ ا لم تكن ت س ت ح ي من نفسك ف ل ت س ت ح ي من الله عز وجل و ل ت س ت ح ي من ا ل م ل ا ئ ك ة الموكوله الموكول بك التي لا تترك ا ل إ ن س ا ن إ ل ا في نعم في ثلاث أ و اوقات ت فقط في نعم ت ل و وفي س ي ق الجنابة و فقط ي و ت ا ا ل غ وإن عليكم ل ح المدح ف وصف ظ ي كاتبين ن كراما ده ي ن للملائكة ل م ا والثناء من الله عز وجل للملائكه يشعر ب أ ي شيء يشعر به بعظم وهول الجزاء بعظم وهول لإيه ا ا ج ز تدل امناه ومكلفين من الله عز وجل فما دام أ ن ه هناك أ م ا ن ة في العرض فيكون الثواب والعقاب شديد زي مثلا لو قلت أ ن فلان هذا مدرس ناجح في مادته وبيعطي ا ل ق ص ل او أ ا ل م ح ا ض ر ة قدرها تمام ويشرح تمام التمام ف د ل ي ل على ان الامتحان بتاعه ممكن يكون ايه؟ شديد يكون فكذلك ولله امتحان المثل الأعلى ما دام أ ن الله سبحانه وتعالى وصف ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ن ه م كرام كاتبين فهذا يدل على عظم الجزاء من الله سبحانه وتعالى لكل ما يصدر على ا ل إ ن س ا ن سواء كان حسنا او كان سيئا و إ ن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الفضيل بن عياط قال والله ما أ ش د هذه ا ل ا ي ة على الغافلين, أشد آية على الغافلين هذه الآية. لان ل ي الانسان ربما يغتر ب ا ل ح ي ا ة ويغتر بطول عمره ولا يقدم على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى إ ل ا إ ذ ا ف ج أ ه ا ل ه الموت حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إني قال إ ن ي تبت ا ل آ ن لما ياتيه الموت في س ا ع ت ه ي ت ذ ك ر أ ن ه كان من ا ل ع ص ي ن و أ ن ه ي ل ج أ إ ل ى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الى ل ولذلك ه ح ت الله ع م موضوع متى ا التوبة قالوا متى التوبة وضعوا ء في تقبل ل ا واحد اثنين ثلاثة أن تصدر من الإنسان قبل قبل الغرغرة قبل الوفاء ساعة القوة والاختيار شروط تصدر تحضره معين من في أن أن قبل قبل قبل أ م ا س ا ع ة الموت خ ل ا ص التكليف زال ت و ب ة غير م ق ب و ل ة يعلمون ما تفعلون إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا حال الطائعين حتى انظروا إ ل ى ا ل آ ي ة وكيف ب د أ ه ا الله سبحانه وتعالى ب د أ ه ا بالتوكيد إ ن ديه حرف توكيد ثم ا س م ي ة ا ل ج م ل ة ثم اللام ا ل م ؤ ك د ة ف أ و ك د ت الجمله بإيه؟ بثلاث توكيدات, توكيدات. طب ما المقصود ب ا ل أ ب ر ا ر هم الطائعين وهناك ر أ ي قالوا ان المقصود ب ا ل أ ب ر ا ر هم الذين يبرون آ ب ا ء ه م و أ ب ن ا ء ه م الأباء المقصود بهم الأب والأم والأبناء بهم من ولكن هذا المعنى كما ترون أ ن ه ضيق أ م ا إ ذ ا قلنا أ ن المقصود بهم الطائعين لله عز وجل فيشمل جميع أ ن و ا ع البر إن نعيم الأبرار لفي, نعيم وإن لفي وهذا إ ن الفجار هو الصنف ا ل آ خ ر وهذا هي ط ب ي ع ة ا ل ق ر آ ن في عرضه لحال الناس ف إ ذ ا ما ابتدا الله سبحانه وتعالى بذكر حال العاصين يثني الله عز وجل بذكر ثواب الطائعين فهنا ب د أ الله سبحانه وتعالى ببيان ما أ ع د ه للطائعين ب أ ن لهم جنات تجري من تحتها الانهار الحديث النبوي يقول صلى الله عليه وسلم إن ل ل وتعالى أعدى لعباده الصالحين ما لا ه سبحانه ما عين أعدى أ أذن ت سمعت ولا ولا خطر على قلب بشر ثم شرع الله سبحانه وتعالى ببيان حال من حال الفجار ا ل ل ه مين اللي هم الكفار والعصار و إ ن الفجار لفي جحيم أ ي ض ا مؤكدات يؤكد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء أ ع د الله سبحانه وتعالى لهم في ا ل آ خ ر ة ما يتناسب مع أ ع م ا ل ه م في الدنيا ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما قدم خيرا في الدنيا سيجد في ا ل آ خ ر ة خيرا و إ ذ ا ما قدم شرا فلا ينتظر الا الشر و إ ن الفجار لفي جحيم والمقصود بالجحيم هو ما أ ع د ه الله عز وجل للعاصين في نار جهنم والعياذ بالله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يصلونها يوم الدين يعني يوم ا ل ق ي ا م ة بعد الحساب ولذلك العلماء قالوا لما, لما يقضي الله عز وجل بين الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة ويقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة أ و ينادي على أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود فلا موت ا ل أ ب د ي ة ه و ل أ ه ل النار يا أ ه ل النار خلود فلا موت قالوا لو كان هناك أ ح د يموت من ك ث ر ة الفرح لمات أ ه ل ا ل ج ن ة ولو كان هناك أ ح د يموت من ك ث ر ة ا ل ح س ن لمات أ ه ل النار فالنعيم المقيم ل ل أ ب ر ا ر والجحيم المقيم ا ل أ ب د ي للفجار ولكن أ ي ه م ا أ ق ر ب ا ل أ ب ر ا ر أ ع ل ى عن ي في المنزل ة اما المقربون الابرار د و ل المقصود بهم هم أ ص ح ا ب اليمين أ م ا المقربون فهم في درجه أ ع ل ى منه و إ ن ا ل ف ج ا ر لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إ ي ه معنى وما هم عنها بغائبين يعني أ ن العذاب م ت ل ب س بهؤلاء لا ينفك عنهم أ ب د ا هذا معنى والمعنى ا ل آ خ ر قالوا أ ن المقصود ة وما هم عنها بغائبين العذاب الذي يكون متلبسا بهم وهم في القبر اللي هي ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة يعني لذلك ا ل ص و ر ة دي أ و ا ل أ ي د ه قسمت مراحل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ثلاث أ ق س ا م القسم الاول اللي هي ا ل ح ي ا ة الدنيا في وقتها تدون الأعمال عليه كرام ا ل ك ر ا ا م ل ح ف ظ ة بيكتبوا والمرحله الثانيه ل النار و ا ل م ر ح ل ة الثالثه ة اللي ي ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة التي عبر عنها ا ل ق ر آ ن بقوله وما هم عنها بغائبيه نعم ت ل ا ت ة تاني ط ا ي م م ش ي ن س ا ا ن مشينا س ا ا ن مشينا ساسوان م ش ا مشينا ساسوان م ا س م ش ا ساسوان مشينا س ا س و ا ي ن ا ك ا س و ا ن م ش ي ا س ا س و ا م ش ا س ن ش ي ن ا س و م ش ي س ا س و م ش ن ا ن ش ي ن ا س و ا ن م ش ا و ا م ن ا س ا س و ا ف ي ه م ع ن ا س ا س كل ن مشينا ن ي ن ا ساسوان مشينا س ا س و ا م ن ا س ا س و ي و د ب مشينا س و ا ي و ا ن مشينا س ك ا ن ا ل و ق ت ش ي ن ا س ا ا م ي ن ا ا ن يا رسول. <تصفيق> هذه ا ل آ ي ا ت تتحدث عن مراحل ا ل إ ن س ا ن وقسمتها إ ل ى ثلاث مراحل ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى هي ح ي ا ة الدنيا التي عبر عنها ا ل ق ر آ ن بكرام ك ا ت ب ي ب أ ن ه تدون على ا ل إ ن س ا ن أ ع م ا ل ه و ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ل ل ي هي ا ح ي ا ة ا ل ا خ ر ة التي يحاسب الانسان فيها على ما قدم من اعمال و ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة التي عبر عنها ا ل ق ر آ ن بقوله وما هم عنها بغائبين الحال ح البرزخي حال البرزخ لانه كما ذكر انه من مات فقد ق ا م ت ه وان ا ل خ ب ر اما ان يكون ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة او حفره والعياذ بالله من حفر اليه من النار حفر、النابل. وما هم عنها بغائبين وما أ د ر ا ك ما يوم الدين انظروا إ ل ى التعظيم والتهويل والتفخيم وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين التكرار هنا يفيد ل ه التهويل والتعظيم لماذا لتذهب النفس في ه كل مذهب فمهما توقع ا ل إ ن س ا ن وتخيل بعقله القاصر من أ ه و ا ل تحدث في هذا اليوم فما يحدث فيه في ا ل ح ق ي ق ة أ ع ظ م واكثر أ وأشد ك ث ر و م أ د ر ا ما يوم الدين م ما أ د ا ما ك ي و م ا ل د ي يقع في هذا اليوم العظيم من أهوال جسيمة ن من لإضم ما هذا أهوال ثم فسره الله عز وجل بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا تفسير لما سبق تفسير ليوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كل إ ن س ا ن مهتم ب أ م ر نفسه ولا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينفع اخاه بثواب ولا بنفع ولا يستطيع أ ن يضره بضر فكل إ ن س ا ن في هذا اليوم لا يهتم إ ل ا ب ن ف س ه انظر و الى إ حدث ي ا ل ش ف ا ع ل طويل ع ن د م ا ي ع ا ه ل الناس الهول و ا ل ع د ا ب و ش د ة الموقف و ي ت م ن و ن ا ل ا ن ص ر ا ف ه و إ ل ى ا و ل ا ء يذهبون إ ل ى من هي ادم عليه السلام أ ب و البشر ويقولون له أ ن ت أ ب و البشر اشفع لنا عند الله ف ي ق و ل له مذهب ا و الى إ غيري ا ذ ه ب و الى إ إب... ن و ح عليه السلام ف ي ذ ه ب و ن إ ل ى ن و ف ي ق و له ل مذهب ا و الى إ غيري ا ذ ه ب و الى إ إ ب ر ا ه ي م فيذهبون إ ل ى إ ب ر ا ه ي م فيقول لهم اذهبوا إ ل ى موسى فيذهبون الى, موسى فيقول إلى عيسى ثم يقول اذهبوا إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت عرش الرحمن فيقول الله عز وجل له ارفع ر أ س ك و ا ش ف ح تشفع وسل تعطى فيقول يا ربي ا س أ ل ك اليوم إما ك ل إ ن س ا ن في هذا اليوم يهتم ب أ م ر نفسه ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا الا من أ ذ ن الله سبحانه وتعالى له ب ا ل ش ف ا ع ة من, من من من الرسل وعلى ر أ س ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون العباد كيفما شاء نفعا وضرا ثوابا وعقابا جنه او نارا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آنا والله واحد.